عبد الله ابن أبي السرح هذه آخر حصة معنا وأرجو أن تطول إن شاء الله تعالى قلت عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح قرشي عامري أخ عثمان رضي الله عنه من الرضاعة أهدر دمه أهدر دمه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو تعلق بستر الكعبة لكن رحمة الله أصابت وما هي إلا كما أخبر الله قريب من المحسنين فلا تذكروا ردته واسكروا توبته والثانية تجب ماذا الأولى خاصة وهي مسك الختام أن مات رضي الله عنه مصليا على أسر دعوة على أسر دعوة قال اللهم اجعل آخر عملي الصبح وفي رواية اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة فصلى ركعتين يعني الصبح قرأ الفاتحة والعاديات والفاتحة وسورة قرأ الفاتحة والعاديات والفاتحة وسورة فتشهد وسلم الأولى والثانية والثانية لم يسلم، وقضى بين التسليمتين، والأعمال تصنع الخواتيم لو علمت، وإذا أحب الله عبدا وإذا أحب الله عبدا استعملت قالوا وما استعمله يا رسول الله قال يقبضه على عمل صالح رضي الله عنه قلت اما ما يروى اما ما يروى من انه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القران فيكتب ما يريد بمعنى تنزل الآية والله عزيز حكيم فيقول يا رسول الله أو عليم حكيم فوا عجبا كيف يصح هذا فواعجبا كيف يصح هذا ورب العالمين يقول انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كيف يصح هذا والله يقول انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتلك التي يئباها اعربي لا يحفظ كتاب الله وتلك التي يئباها اعربي لا يحفظ كتاب الله لما قرات بحضرته الآية والسارق والسارقة والسارق والسارقة, والسارقة, والسارقة فاقطعوا فقطعوا حتى قال القارئ والله غفور رحيم فقال الاعرابي لا يحسن القرآن ما تقرا هكذا ما تقرأ هكذا فصوب القارئ نفسه والله عزيز أثير فقال تقرأ هكذا لأن من عز حكم فقطع لأن من عز حكم فقطع ومن غفر رحم فلا يقطع وما أحسن ما قال فيه وما احسن ما قال فيه بعض المؤرخين كان محمودا في ولايته وقال الذهبي لم يفعل ما ينقم ما ينقم به عليه بعد قلت فما بال الناس يتوقفون عند ردته وشفاعة عثمان فيه وقد قال ابن سرين وقد قال ابن سرين من ظلمك لأخيك من ظلمك لأخيك أن تكتم عنه خير ما تعلم أن تكتم عنه خير ما تعلم وأن تتكلم عنه بشر ما تعلم قلت والإنصاف عزيز ونادر في البشر والإنصاف عزيز ونادر في البشر وكأنها سنة النساء سنة الضياع ما رأيت منك خيرا قط عبد الله بن أبي السرح الفاتح قلت شهد فتح مصر وكان على ميمنه عمرو يبقى أنتم انتم اولى الناس به وأنا معكم طبعا ونحن اولى الناس به لانه الذي كان على ميمنة ايه على ميمنه عمرو رضي الله عنهم وقيل له مواقف محموده في الفتح وما مصر سلة الغلال وموطن الرجال وموئل العلم وما بكى الرومان ولاية ما بكوا مصر يعني الرومان ضاعت منه ملايات كثيرة جدا لكن أي الولايه التي كان يبكيها الرومان يا ولاية من؟ مصر وأرسلوا في ذلك أسطولا سيأتي ذكره الآن قلت أمره عثمان بعد ذلك يعني على مصر فكسر خراجها وخيراتها قيل في ذلك لحسن إدارته لحسن إدارته وذهب بعد فافتتح إفريقيا يبقى الفاتح الذي ماذا لا يوقف ماذا سيره شيء حتى عاد من إفريقيا والسهم الواحد يقدر بسلاسة آلاف دينار شوف السهم الواحد طب كم سهم بتبقى في الغزوة ممكن توصل ثلاث ثلاث وستمائة سهم في السهم الواحد بألف دينار عارف يعني ألف دينار دلوقتي حوالي 5 كيلو ذهب شوف لما ممكن جندي كده ياخد سهم واحد فعاد بالسهم الواحد قدره 3000 دينار له ثلاث غزوات مشهوده اشهرها ذات الصواري اشهرها ذات الصواري هزم فيها قسطنطين ابن هرقل، فأزله بزل أبيه، وأغرق للرومان ألف سفينة، مع أن جيشه يومها قوامه كم؟ مئة سفينة. وقتل من الرومان في هذه المعركة عشرات الألوف وردهم عن الإسكندرية فلا يعودون ثم نزل جنوبا إلى افتتاح بلاد النوبة ففتحها وتلك الغزوة الثالثه المشهودة وحسنت سيرته بعد حتى أنه لم ينكر عليه شيء ثم مات معتزلا في عسقلان لما جرى الخلاف لما جرى الخلاف لما جرى الخلاف على البيعه وقد علمت كيف مات مصليا رضي الله عنه فوا عجبا للمقادير ان يقتل ابن خطل ويبقى عبد الله بن ابي الصرح وتقبل فيه شفاعة عثمان ولا يتنبه الصحابة لمقصد النبي فيه صلى الله عليه وسلم وهكذا تكر المقادير المقادير عجيب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم أربعة فابن خطل لما جري الصحابة قتلوا أدركوا عثمان جاء بمن؟ لعبد الله بن أبي الصر فالصحابة لما جاء بي عثمان ايه فجاء يسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتوب والنبي توقف كان يريد ماذا أن يقتله أحد الصحابة فقالوا له هل لا أو مأت لنا قال لهم ما كان للنبي أن تكون له خائنة عين كأن الله أراد أن لا يفهم الصحابة مقصود النبي فيه وأن يتوقفوا عنه لشفاعة عثمان ليكون عبد الله بن أبي الصرح بعد ذلك الفاتح المبين فيكون على ميمنة عم ويفتح الله به إفريقيا وبلاد النوبة ويكون القائد في ذات الصواري فيزل الله به الروم ثم يقضي رحمه الله مصليا فما بال الناس لا يرون عنه إلا ردته وما بال الناس يلمزون عثمان فيه أنه شفع فيه ومن العجب ان هذه الفتنة تأتي منين من بلادنا مع أن هذا الرجل من أعظم الناس منة علينا إن من الذي جاء بالفتح إلى مصر عمر وميمنة عبد الله بن أبساء بن الصرح ومن الذي جاء بالإسلام إلى أفريقيا هو ومن الذي كانت له ولاية محمودة على مصر حتى أن الزهد قال لم ينقم عليه شيء في ولايته وكسر الخراج جدا حتى أنه تميز في إدارته قطر مصر على عمر بن العاص بدليل من عثمان عمله عزل عمرا وأبقى عبدالله بن أبي الصرح على ولاية مصر حتى كسر الخراج في ولايته ولما حاول الروم أن يستردوا مصر عن طريق هرقل أو قسطنطين بن هرقل فجاءوا بألف سفينة في غزوة أو في معركة ذات الصواري أغرق لهم هذه الألف وجرت مياه البحر مجرى الدم من كسرة ما قتل فيها من الرومان ولذا مات رحمه الله على خير ميته قال اللهم اقبذني إليك مصليا أو في الصلاة فلما أصبح قام فصلى الصبح بالعاديات وفي الركعه الثانية بالفاتحة وسوره فسلم الأولى وما أدرك السامن رضي الله عنه أرضاه علمت لماذا تجري المقادير فعلا الإنسان يسلم للمقادير كما في قصة أبي سفيان رضي الله عنه شوف أبو سفيان في الخندق رآه حزيفة وكان على مرمى البصر منه وأخذ سهما منه من من كنانته وهم أن يضربه فتذكر به قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزعرهم علينا يعني روح شوف أخبارهم ما تعملش حاجة فردت سهمه ثانية ليسلم بعد أبو سفيان وأولاده وامرأته فيجعل الله تعالى منهم قادة وفتحا مبينا للإسلام شوف الأقدار الربانيه العجيبة كيف تتجلى عشان الإنسان يسلم لأقداره لأقدار الله مهما كانت في ظاهرها مره فإن الله يصنع من الأقدار المره أقدار الحلوى يوسف لولا أن السيارة زهدوا فيه وباعوه كان إلا يحصل لو خدوا معاهم كان هيبقى تاجر ولكن شوف ربنا يقول لك وكانوا فيه من شغ جميل غاز رحمه يقول لك زهدهم الله بدليل أنهم ما بعوا بإيه بسمن إيه بخص قال لي إنه لو بقي معهم لاصبح تاجرا لكن أراده الله أن يأتي مصر لأن نجات مصر كلها على يديه تزرعون سبع سنين دابا تف حقيقة الأقدار ولو لم يسجن لما لقي من الخمار ولو لم يلق الخمار لما أول الرؤيا للملك ولو لم يؤول الرؤيا للملك لضاعت مصر فهكذا تجري الأقدار لكن عجبي لا يزول يروون عن عبد الله بن أبي الصرح ما يروون من الردة ولا يرون هذه الفتوح والفتوحات الربانية يرون عن عبد الله بن أبي الصرح ما كان من شفاعة عثمان فيه ولا يرون أنه الرجل الذي قبض مصليا فائبا إلى الله ما هكذا تورد الإبل يا صعب أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد الإبل يا إيه يا سعد والديانة تقتضي أن تقول ماذا ما لك وما عليه الديانة تقتضي أن تقول كل شيء وألا لا تكتم شيئا فهذا هو عبد الله بن أبي الصرح ما علم رضي الله عنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وللحديث بقيه في الغد ان شاء الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم